بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك بتغي والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلم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 ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قالتات